I'm h i s t h you. I'm with you. I'm with you. I'm e i t h you. 私に言うことはない。 اقرا وربك الاكبر الذي يعلم من القلم 私の思い出は何でしょうか 「そこはわたしが言うことを言うことはない」 ا ر ا ب س م ربك الذي خلق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم ا ل ا ن س ا م كلا ان الانسان ليقضى ط Amen.、Oh. The <laughs> <laughs> なぜならば。<音声> Is there a o i g h t You no, no, انا زلناه في ليله القدر وما ادعوك ما ليل Bismillah.、Mm -hmm. ز ي ل ه القدر خير من ا ل ف ش ه 「失礼をもらう」<音楽> س م ل <سؤال> ن للذين كفروا من اهل ا ل ك س ا ب والمشركين والفتكين ح ت ا تاتي يوم ا ل ب ي ن رسول من الله يسد الوسط فمطرته ا فيها كتبه ا قيمت و َ م َ ا تفرق َََ الذين ََُِّ و ت ُ و ا الكتاب َِِْ ل َّ ا ب ِ من بعد َ ما جاء One. وما ََ أ ُ م ر و ا الا ليعبدون ُُ مخلصين ُ ص َِ له َ في نحن ف ْ س ق و ن ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نير جهنم خالدين فيها اولئك هم ش ر فريعة إن ا ل ذ ي ن Yes, sir. رضي الله عنه امراه عن ذلك لمن خشي